منه مدحوره الايات من سوره الاسراء الثالثه و30 الى 36 من السوره وكنت قد بدات في شرح هذه الايات ومن قبلها ايات وقفنا مع ظمات الايات من احكام شرعيه والايات هي توجيهات من الله سبحانه وتعالى للعباد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 للأمة يعني هو ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان كل خطاب ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة إلا ما دل النص على تخصيصه فادب الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الايه ان لا تتكلمون في شيء اي كان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 سويلت عن مسألة في الدين وعن تتوقع عن رب العالمين لأنك إذا تكلمت باسم الدين فإنما تقول هذا حلال وهذا حرام الكلام لما يكون في اسم الدين معناه بأنه يتعلق بمسألة حلال وحرامه بعد ذلك وليس تقول لما لا تتصف ألسلين تقول الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب إِنَّ الَّذِينَ يفترون الله الكذب الإنسان بالذات في أمور الدين ما يتكلم كما سبق بيعنا وذكرنا ما يتعلق بأحكام هذه الآية وذكرنا كيف تعدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحكام هذه الآية وتكلمنا كيف تعدب الصحابة أيضا بحكم هذه الآية وأنهم ما كانوا يتكلمون إلا بإعجاب وتكلمتوا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 وا انا ذكرت لكم في الخطبه الماضيه ان القضيه بتاعه المسؤوليه في في فقه هذه الايه تتعلق بان الله سبحانه وتعالى امرك ان تسمع وان لا تسمع ويسالك يوم القيامه عن هذا يعني لان الله وجه الخلق لك هذه الحاسه حاسه السمع ووجه اليك توجيهات بان تسمع اشياء وانهك ان لا تسمع لاشياء في باب المثال وخطبت بذلك امرك ان تستمع للقران تستمع للسنه تستمع لما فيه خير بباب العموم ونهاك عن استماع له ونهاك عن استماع الغيبه والنميمه والكفر الى اخره وكل ذلك بادله تفصيليه نقول اليوم بالكلام عن البصرة ان السمع والبصر والبصر طبعا يعني نعمه من النعم العظيمه التي يعني حمد الله عز وجل بها على خلقه من اكبر النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده وهذا الثوب كما سبق بيان قليلا ما تشكرون وهذه ال الحس حسد البصر النبي صلى الله عليه واله وسلم تكلم تكلم في حديث انس بن مالك هذا في سوره التلوي العين في حديث قدسي يرويه الرب به جل جلاله وهذه النعمه قدا يفقدها بعض الناس لكن اذا ابتلاه سبحانه وتعالى العبد بفقد هذه الحاسة حاسة البصر والصبر الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة لأنه أنس بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة ودي مساله يعني هي لا تقدر بثمن لانه نعمه البصر كما ذكر انه الانسان الان لو يملك الدنيا يملك كنوز الدنيا وفقد هذه الحاسه ابتلاه بعضه بجلد فقد هذه الحاسه حاسه البصر يمكن ان يدفع كل هذه الاموال كي يفصد والله اذا الله عز وجل حرمك من هذه النعمه واعطاك نعمه الدنيا باكملها المال باكمله كل ما ترى من نعم يمكن أن تسمع كي ترى ونعم لا تقدر بثمن عشان كده الإنسان أن ما أتلم يبشر يبشر الناس الذين فقدوا وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بفقد هذه الحاسة حاسة البطر يبشرهم أن ما أتلم بهذا الحديث بأن يصبر يحتزبوا المسألة دي ويشكروا الله سبحانه وتعالى ويصبروا على ما قدر الله سبحانه وتعالى وبعدين بيستقبلهم الله سبحانه وتعالى الجنه طبعا الحديث ده مرتبط بمساله استيفاء الشروط وانتفاء الموانع يعني مش اي امر اي امر اذا اذا طلع بعض الزوجل بفقد البصر معناه بيدخل الجنه ده مع هو شرط ان يكون هذا العبد موحد اذا كنت موحدا بالله سبحانه وتعالى مؤمنا كافر تصبر ما تصبر خرجت وحط جهنم عشان ما تقول لي والله ده عامه كما بشره ابن ابي سلم اه مسلم لا يهودي جهنم طوال ما في عيال عامه مفتح اه كل جهنم في داخل الصف الاسلامي الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه قوله يا حيدر كباب الشرو والمصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي اذا ابتليت عبدي بحبيبته فصبر وهو صابر اوطاه الجنه صبر راه مؤمن ومؤمن هل هل هل هل اخلط ايمانه بشر ما يكون في واحد اعمى اعمى بصره وبصيره اعمى اعماه الله وجل وبلاه بهذا وبعده هو في نهايه المطاف صاحب عقيده شركيه بعده تعرف بصفه تراب والله صعب ويعتقد انه الشيخ ينفع ويضر وينادي غير الله عند الشدائد ما عميان فإنها لا بتفاجئك مزعوم يا مين عم ابطل بين الاعمال الاخصار ولكن تعمل القلوب التي بالصدور فالالمقصود هنا في مساله الله في مساله الابتلاء الإنسان الموحد دول ما مو موحد لو بقى أعمى وابتلاه الله عد وجل بامتلاعات عظيمة فهو في نهاية المطاف لا قيمة لصبره إلا أن الصبر عبادة خاطب الله سبحانه وتعالى فيها آل الإيمان وإن شرط القبول عند الله سبحانه وتعالى أي عمل والصبر عمل من العمال شرط قبول العمل أن يكون صاحب العمل أعمال ليس بمشرك والا فاذا كان مشريكا فان الله جل لا تقبل منه صبرا وهذا ولا تقبل منه اي عباده ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين ولك ان تتخيل القصه فوردت في مخرج الامام البيقي في ذنايل النبوة وانا اذكرها هنا بمناسبتها للرد على بعض الطوائف الضاله ذات لان قد تسمع هذا الكلام واذكر بمناسبتي عندنا المتصوفه يستدلون بهذا على الشرك بالله سبحانه وتعالى والحديث ليس تبيين الحديث اخرجه البياقي عليه رحمه الله في دلائل النبوه وهو ابن متى احمد وغيرها هذين المصدرين في روايه عثمان بن عفان ان رجلا اعم واحد اعم الصحابي يقول ان رجلا اعم من الصحابه اتى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اعم زي ما انت شايف انا اعم ادعو الله ان يرد الي بصره غلا ادعس لي الله سبحانه وتعالى يرد الي مصري فنبقى اكلم قله ان شئت دعو الله لك وان شئت صبرت ولك الجنه على حسب ما تبقى يرض اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضه منهما الجنه فنبقى اسلم خيره بين الامرين لذلك اذا شئت دعو الله عز وجل واذا شئت صبر ولكن جن و استفاد العلماء في قياده الحديث انه الدول عزز تلاوه الله عز وجل بالعمى باذن ما يمشي فيفتش له علي اذا صبر افضل لكنه ماش يفتش ما هو يفتش. لكن الافضل يصبر عشان يخش الجنه وقالوا الافضل يستفي الزاد بتاع البصر اذا ما ما شافتش لو دكتور الى عزكيه الله عز وجل وكان من أهل التوحيد الدول ده بسوى الجنة من أصر الحديث عوضته منهما الجنة ونبع سلم قال له إن شيت دعوت الله لك عشان تشوف ولكن خذ وإن شيت صبرت ولك الجنة وده ضمان سبعا ضمان ما نبع سلم وشوف أرجوه تلقي مثل البصر البصر ما نقول تلقي نعمة كبيرة ده قالوا له إذا صبرت تتخش الجنة قال له وإذا صبرت بل دوار الصفا الجنه دي الله كريم الله كريم فدينا دعوه ان نشوف الحاصل في الدنيا غشوا والافضل ان يصبر لكن هو مساله تاع تفاضل ما هو قاعد في حرام ف لما كان هنالك التقدير وكان الافضل الصبر حتى يدخل الجنه بشهاده ابن ماثلب الا لو تر ان ان يقصر فقال له اذهب اين بسلم قال اذهب الى المذبح المذبح تتوضا ثم تتوضا وصل لي ركعتين وقل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي لتغضى حاجتي اللهم كفئني فيه وكفئره فيه فذهب الرجل الاعمى وكبر الله تعالى عنه وتوضا وقال هذا الدعاء فابصر وده البيقى لما ذكره في دلائل النبوة ذكروا في باب المعجزات اي معجزات النبي صلى الله عليه واله وسلم لانه ده جعل اعمى يفتح بيواحد صادق من بعث الله هذه موجده موجيدات من بعث الله المتصوفه كفرقه منحرفه في العقيده والسلوب منهج منحرف مبني على الجهل والصوفي ماي منهج مبني على الجهل ما عنده حاجه لا بيقرا يتفقع في الدين كله شغل وحكايات اكبر واحد من الشيخ فوق لغايه اخر عقل دينهم كله حكايات الشيخ طار شيخ ركه الشيخ جام شيخ نزل وبعدين كلام فاضي ساكت شرب البحر وقلبت تمساح حجر وغيصت في الفليله وليله ذاتها خلص فرد انت فاهم يصدقوا على المتصوفين ويقعد يقول لك دي حلقه, ماشي لك حلقة علم ما في ياخد لا حلقه علم الجن بتاع كده اه لا وخ شغال الحلقه بتاع الضلال اذا قعدت في حلقه بتاع صوفي يتاكد ولو في الجامع اذا كنت انت لو حد بتاع ضلال معينه المجالس اللي في المساجد على اطلاقي الحديث لكنه عنده يعني شروط يعني ما تاخذ معنا قول رسول الله على اطلاقي في حديث امام مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه ونزل عليهم سكينه وغشيتهم رحمه وذكرهم الله فيمن عنده الله الواحد القهار صوفي ولا أخ مسلم ولا أنصارباضي ولا عاطل من السلط المنحربة وشركتلك بالحديثة هل أمه هل أمه هل أمه إذا على أحباب ولا بتعملات والمهل جمالة دي بتعني نعمك قال بي شهل بوجيات من باكستان هل أمه انتقارب كما قال المصطفى ما اجتمع قومه في بيت محيث الله طبعا يهد البيت يقومه ده بالله يقول له معك التهم ده تدفنه مقلب مش كده يمقلبك يخليك تخليه لذاتك تشيلك بوجه تمشي معاه ظنقوله وانت ما عارف حاجه والله طيب اولادك بيجيبها لك ياكلوا يقول لك انت يا دي يا دي حلو يا رضا يا رضا قال لك السبب والله قال لك انا ساكت تعمل السبب ولا بيقول لك في بيته مسله ومقعد يحكي لك الشطار وطلع قراء وطلع ظلمه وبعد شويه اديك فاتحه كلها لو لا اه انا والله انا الحق حقا انت بتفتح حقك يا خي. كده يقول لك من اساسه باطل انت فاهم انا ما افهم ان الكلام ده الحديث ده مش عايزه في الجامع يشرفك لانه المسئ ذاته في اخر الزمان بقى سلم قال بيتولها ما ليس اهلك يا اخي وحتى النبي بقى سلم في حديث عبد الله بن ابي هرسه ما سلم قال في الحديث ياتي زمان على الناس حديث صحيح يتبعون في المساجد وليس فيهم مؤمن طيب ده كان جالسين في المساجد والمجتمعين في النادي كيف؟ إذا كان أنا أعتلم وقال لك بيأتي زمان على الناس بحديثة برجا والطمران يجتمعون في المساجد جوة جامع مليان من أول إلى خير وليت فيهم مؤمن والكلام ده يفسر بتفسيرين إما أن يكون هؤلاء الناس قد خلقوا إيمانهم بشرك وفتد إيمانهم وإما أن يكون إيمانهم في الحظيم في أدنى مستوياته وكله أنه وما يؤمن أكثرهم بالله الا همشكم يعني تم في المساجد مساجد تشوفها تقول دي, دي بيصغر لكن كلهم قاعدين يسبح من الامام لغايه الغفير كلهم عيلتهم في في واحد منهم اقول لك يا امول الشيخ ده الدنيا دي كلها غايمه على والله بركات والله صايب بركات يقول الشيخ ها اولادنا دي يجيك واحد ثاني اخ مسلم يكذب عليه ولادنا دي محروسه بهؤلاء الناس وكذا صايده يتعلق الساخط بيكذب عليك سام يلعب عليك الثوله علينا وكله جهل مركب انت فاهم او ايران في الحضيض ده اعتبار انه يكمنوا في المساجد والحال دجنوا والجلابته كاره والثياب في صعود والبنش من اعلاتك وعندوا شك ظاهر لمن واحد طاغي وشك طاير ولا بتجوره يفتشوا له في البيت مالهم مين فيه معناه ال الكلام بانه وليس فيه مؤمن يا اما الايمان بالحضير واما واما الايمان اخطر بالشرك وبطل الايمان نرجع للحديث ممكن تتبعوا واحد يغشك بيه وماليك بحضر ويقول لك بي والدليل على انه ممكن تقول يا رسول الله والله صحيح ويقول لك ممكن تقول يا رسول الله ليه يقول لك ما لا امر الرسول قال له يا محمد حابو يفسخ جلدك يا قذع نرجع للحديث وفقا للحديث لان الحديث ده بينشبهات انت فاهم كلامي وممكن تكذبوا في الرادي في ذات الكوثر ممكن تكذبوا في ذات ثاني يغشوك به انك يمكن ان تعتقد شيء الحديث ده من بدايته الى اخره ما فيه دليل على الاطلاق كما ذكر علماء على نوع من انواع الشرك او تدخل البدع الحديث دول دليل على مسره التوسل بدعوه الرجل الصالح وان كان الدعوه دي الحديث ده الاول ما قالوا خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام لكن بيبقى في باب التوسل كله من من كان له من الصالحين ولا يعني بذلك ان تعتقد شيخ طريقه هذا ليس منهم او تقول لي يا سناء انت تركت الصالحين اهي فيهم احنا خربنا يعني الشيخ بتكه ده رايه هو ابنك ابو قرغام دعينه قال قال ما يوم جت وفيه زايخ هربوا كانوا صالحين اما صالح في الشريعه الثانيه والذي يعني سيدنا الناس وده هسه في باب الجزم ما الصحابه كلهم غير الصالحين صحيح صحيح ما في من يظلم به صلاح يعني في ناس تظن فيهم صلاح صلاح موجود بالظن لا بالجزم اصلا بعد موت الرسول عليه الصلاه ثاني منطق طعن الشك بانه تقول فلان ده يا صالح ممكن تقول اظن انهم يا صالح لكن مين يا البيه صالح لا اخاف عليهم لو هم يحزنون جيب دليل يقول لك ما, ما شايف القوه كده القوه وانا لو عملت لك قوه يا صالح يقول لك انت وهابي طيب ده كصوفي شنو يعني يعني اذا قلت لك انا صوفي وخالفتك بمقه صالح طيب انا صوفي لكن بنادر وضراون وبعتقد البنفع عظب راون كده كويس كده وهابي سرين ما طوفي دبر لك انت بتلعب انت وين هل يعني الحديث الحديث أذاك على الأولماء قال ابن ثمية قال هذه دعوة خاصة للأعلم ما بكو قاس على يعني ليس على إطواقها والدليل على أن هذا خاص الدعاء هذا خاص بالأعمى ليس على الطاقي ابن تيمي قال والدليل على ذلك أول الحديث لأن الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي إني أعمى ادعو الله أن يرد إلي بصر إذن دا جال النبي صلى الله عليه وسلم وقال وبعدين طلب منه أن يردل على بصر وما يدل على أنه قال قال لي إن شئت دعوت الله لك وان شكرت صبرت ولك الجنه وده ليس على الطبع يعني الكلام ده ما يقوله الا نبي ما يقولوه ليهم الا النبي يعني انت ممكن تظن في ذون صلاح اذا هو وفق ظهوره الكتاب والسنه لكن ما ممكن يقول لك الكلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو جيت لاي لأ واحد ثاني غير النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له اسال الله انه انا افتح لرايت يوم قبولك ان شاء الله الله يشفيك تفتح لكن ما ممكن يضع نفسه في يقول لك ان شئت دعوا الله لك وان شئت صبرت لك الجوع انت تجنب عنها دي بيقول لك ده باله هو مش كلام عن الله اما انت يا بتكه انت رسول لا انت ما بتقولش في الحته دي يا اخي لا محل بتاع تخصيص لان ان شئت كلامه يقول الا لله قولوا وعسلم ان شئت دعوت الله لك وحتفتح فاجا لكن انت استغفرت وقال من فينا في الحديث فقر الرجل ولو كان هذا الحديث عام قال الشيخ لاء لو كان عشان يعرف انه هذا خاص بالاعمى قال له ان في تدعوت الله لك انت ما ما ما اطلق على الحد وان شئت صبرت لك الجنه فلو كان عام لفي بيقال كما يقول اولياء المتفجعون من قديم الزمان لكان كل اعمى يحفظ هذا الدعاء ويفسر اب يعني كملوه وتقول لك لا ده ما خص ما خصني بالذات ابوي بتاعه وحش واي عم يعني وحش طيب نجيب ابوك الشيخ ونجيب العيالين دال ثلاث افتح لين الشمال ده اللي يبي انت خليها في ولا ما في كملوا لحم هنين المشاك فيه صالحين كملوه يلا جيب نطبق الضريب والله يا. قبل يومين ثلاثه يا راجل انت الدار قال واحده واحده مشى الله جندي قاعد مشى المسيد الصاينزيما وفتحك يعني <تصفيق> يا اخي انتوا تتقدموا نحن قاعدين العاميين كملوا انا ب... عشان ما اتكلم بالله بأ قالوا وصل قال لكن بجيب لك ثلاثه باول يوم لصاينزيبا المسيد وخليه نفتح وما فتحوا بركه البسطونه عشان ما تذب لا لو في دين وفي شريعة لديها إركموا بسطونا فلض الكذب المقال والزون القاد قد تحت وعند عقيدة قصاين ديمة قصاين ديمة فلض تنجلد كله كذب وإضغال لأمة الإسلام ها؟ ومن أظلم المرسل على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله يهدي القوم الظالمين فالكذب رائع أنه بعد سنة قال إن من عشاء سان يرشو الكذب الكذب بيبقى كثير كذب كذب كمان كذب مش بدين الخدمه بتاع الدنيا ده ما سهل اديك شكوى تصرف بكره وحاجه ذره قاعده ما بتاع دنيا وما خليبك اديك حلفك 100 مره ايه ده اشبه الاصلي وهو عارفه لا لا تخلي بالك الكلام ده راجة بخلبي الكذب مش بدين انت فاهم فالا ما كانه بسلم فقالوا انهاما ادعوا الله ان يهد الي بصرك فقال له وإن شيت دعوك الله لك وإن شيت صبرت ولك الجنة قال برده معناه هو طلب يدعو له وذلك خاص به قال عشان كده بالألعول ما قاله أن أبع سلم أعلمه أن يجمع بين أمرين بين التوسل بدعائه وده الحي أي حياتي حياتنا أبع سلم وبين التوسل بعمله الصالح لأن أول شيء له إذهب إلى البيض قبل أدعو له وعلمك انت كيف تدعو يتوضى وصلرها بعتين لا قمة انواع التوسل التوسل بالعمل الصالح اللي هو من عمل صالحا فلشيخه فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزل وزرة وزرة أخرى وما كنا معذبين حتى أن يبعث رسوله انت ما يكرراني اذا قل له تورد وصلرها بعتين ثم قل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه وبنبيك يعني بدعاء نبي العلماء قال في محذوف مقدر في لغه العرب لان ده كلام عربي في محذوف مقدر وقالوا بنبيك ما جاء بدعاء نبيك لان ده فيه تقدير والتقدير فين هو او قوله في بدايه الحديث يعني يعني لماذا قلنا ان هنالك وقال علما ان هنالك محذوف مقدرا ذلك لان بدايه الحديث قالوا ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت لك الجنه فقول ابن النبي بنبيك يعني بدعاء اشو نبيك وان هذا الرجل اصلا هو توسل بدعاء دعاء النبي بدع... صلى الله عليه وسلم يعني دعا له انا بحسن وش يتوسل به جاه ولا كذا بدعا بدعاء بدعائي انا اكلم في حياتي وهذا مشروع سواء كان بدعائي هو او من يلتمس فيه الصلاح اذا كان ظاهره موافقه للكتاب والسنه والفرق يبقى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من ليس بنبي والفرق يبقى بين ان ذاك الرجل اعمى هذا دعاء خاص بي وبين من لم يكن ذلك الرجل عليه ان يسهل الله أو أن يسأل بعض الناس أن يسأل الله من غير أن يكون هنالك جزم كما في هذا الحديث فلذلك قال له توضع وصل رقعتين ثم قل اللهم اللهم دم له فأنا أقول لك هذا ما قال اتوسل بالنبي اتوسل بدعاي النبي عليه السلام انت فاين كلامي مجب ذاته توسل بدعاي انت فاين الليله قال لي ادعو الله وسوم هنا قال قل اللهم اللهم اللهم يا الله اللهم اني اتوجه اليك بنبيك بدعاء نبيك النبي الرحمه يا ابو محمد بيجيب اصطوفي يقول لك تصل بالما جايز ابوك الشيخ تقول يا ابو راعي جايز ليه عاطل يقول لك يا ابو محمد يا اخي قال يا محمد من فين في كلام جباله في كلام بعد انت فاهم كلامي في كلام جباله اللهم ده ما العام ماذا قال يا محمد ونسي الله وللنبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول يا محمد اشهد الله اللهم اني اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد لان التوسل كان بدعيه وهذا الدعاء علمه له ان ان يكون على لساني هو بدل ان يكون على على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اللهم اني اتوجه بك إلى ربي وفرق بين أن تقول يا محمد كده شركت وبين يا محمد اللهم إني أتوجه بك إلى ربي وبك أي بدعاي يعني هناك محدوف مقدع كما ذكرنا آنفا في, في بيان الحديث وأنه قال إن شئت دعوت الله لك وان شئت صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل وقال هذا الدعاء فأبصر وكان هذا يفيد قضية حسنا عظمت هذه النعمه نعمه البصر وان الانسان اذا فقدها يلزم ان يصبر وينسع في العلاج بالطرق المشروعه جاز له ذلك ناتي لمواصله الحديث اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله بالعالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته لوجد يتواضح الحديث في قوله تعالى ان السمع والبصر والواد كل اولئك كان انه مسؤولا يتوضح الحديث في مساكه البصر البصر طبعا كما ذكرنا انه اضعف الحواس و من الاشياء التي يعني جاءت في باب التحريم ان رب العالمين قال ان من اعظم الفرح ان يرى الرجل عينيه ما لم ترى وده بيكون في شهاده الزور والله بيساله يعني الشهادات دي كلها قائمه على انك انت خليك شاهد اكتب لي شاهد في مسائل سيب لي شاهد وقبل القاضي انت شاهد كنت تقول له مسائل الزول ده غريبه وده خارج تخارجوا انت بتتش الساكت نعم ان اكبر الاشياء التي تقود الانسان من باب البصر اللي هو شهاده الزور شهاده مربوطه بالرؤيه انه نقول انا رايت وانا شهد وهو لم ير استصاخا فكان قول رسول الله من حديث البكره الا ان بيوكم باكبر الكبائر قلنا فجاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال الا وقول الزور الا وشهادة الزور الا وقول الزور الا وشهادة الزور فماذا لا يقررها حتى قلنا ليته ذكر والله الذي لا اله الا هو انا وصلتني اخبار من بعض الناس الثقات اخبروني بانه القضيه دي انا كلموري ده ما قالوا في مصر يعني المساه دي موجوده قال لي واحد بدري وقال لي انها دخلت السودان ايضا لانه في جماعه معذبه يما المحافظ قاعدين والمساله بتخراها هينه يعني عادي يقول لك شيء لا شاهد يعني, يعني ممكن يمشي يقلب عادي تحكي له قصتك داير تورث ليك بني ادم تقول الذول ده انا دينته يعني 90 مليون والقادر يكون بس الشريعه ده ظاهر ده يشهدوا اقول الحق كل الحق ولا شيء الحق الدول ده احنا شفناه يوم 30 قال قد الدول ده سلم عليهم تعيب الراجل وهو العشاق بعدين ما تسال الحكايه دي بعدين فيها 30 مليون 60 مليون والبعد كده وممكن تحصل حتى لو مشيت فيك بلاد والله واسف مشيد شهيد الذر ممكن المساله دي يورطك لانه لان الحكم مبني على مس الشهاده الحكم لا يصدر الا بالشهاده والقاضي لا يحكم الا بالشهاده والشهاده قد تكون شهاده زور وتبقى دي جريمه كبيره وكبيره من يرتكبها تعرض صاحبها يوم القيامه الى جهنم وليات بالله ومن الاشياء التي يسال الله سبحانه وتعالى عنها ولا اتكلم عن قوله ان السبعه والبصر تكلم عن البصر ان الله سبحانه وتعالى نهانا ان, أن ننظر الى الاجنبيه وهذا كلام ما فيه خلاف انت مكلف ان تحفظ البصر في ان لا تنظر الى المراه الاجنبيه بالنسبه لعالم البكر ترجئ انك كما خايب شايف. خايب فلو اقسموا بما تفسرون وما لعكم تفسرون يا رحمتي هذه النعمه اكثر الله عنده وجل بها فما مساله الا البصر قالوا لك بعد عين للنساء النساء اللي هو الاجنبيه اي امرات يباح لك ان تتزوج بها وان كانت اقرب الاقربين الا نظره الفجار وان كان انت هنالك من المعصومين لكن بيبقى انه قرر الحكم الشرعي ان تتفق مع انها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 وقل للمؤمنات يقذن من أبصارهن الموضوع واضح بعدين عشان نتعامل وفي حديث علي في الترمذي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطبع النظره النظره انما الاولى لك والثانيه عليه اكتبوا عليه اي رايه بها عين تلا النظره الثانيه مكتوبه وما ما في معنى احنا بنتكلم عن الناس الذين يستحلون ما حرم الله ليس انهم قد يقعون في محرم الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الامام مسلم كف بنا ابن ادم حظه من الذنب فهو مدركه لا محاله فالعين تزني وزناها النظر والايد تزني وزناها البص وفي الروايه اللمس والارجل تزني وزناها المشي واللسان يزني وزناه الكلام والقلب يذني وزناه التمني والفرج تصدق ذلك او يكذب الموضوع ده يفيدك انه ما ممكن تكون انت تقول لي انا من اضخ خلجني ما عين تري لي مره كده نعم طب بقى والله لو جيت ما لنا في ازات دعاي لو ما شاد حيلك مقلص المره ساي تكون جميله تفقع انت ما يقولوا اذا تشتغل علينا انا بتكلم حسب الموضوع لازم لكن انت حاول وانا وحول والكل حول لكن اهم شيء ان نتفق على قضيه الحكم الشرعي وان هذا حرام انا حديثي هنا بالرد على مجموعه من العطاله يستبيحون ذلك يعني مش بيمارسوه ويقولوا نستغفر الله لا لا اذا الشيطان شاك وبتدنجر وترفع ثاني واستقر الله بالجاهد في نفسك لكن انت تقول ما في حاجه وده اللي بيعكر الامر جدا ان انت تقولات ما في حاجه اذا كان النظره بريئه ما في حاجه في نظره بريئه يا كذب والله يكذب يكذب عليك العلمانيه انا العلمانيون سفله الخلق العلمانيون في وعي وعقله تلقاها في الجامعه ما واحده وكده وهو تلفزيون يقدم برنامج وفي كامل زينته بيتكلم مع واحد ويضحك معاه ويمكن يكون زوجة رأي الله في الشاهد يقول له أبدأت في الحلقة دي يا, يا أستاذة تبّا لك وتبّا لها فلا انت مرأوا كلامي ويقول له أنت قوله هذا عرام يقول له يا أخي ما تحصل على صنع؟ ما تشدد إياه شوف العين ما كتل غزان بيتل غنماء يعني خدد هذا وبدأ هذا هو السبب في إضلال الأمة مثل الكلام وفي مقدمتهم فان ينتسب الى مذهب حسن البنا المصري مذهب منحرف في العقيده وسرو نقض مع بعض كلامه الزيف الترابي من تلاميذ حسن البنا المصري وينزعم انه هو صاحب فكر ومجدد لكن ما هو الا تلميذ لحتى للبنا المصري والمنهج بتاعه منهج كان مصمم بهذا جماعه الاخوان المصريين قبل ان ينتصر فهو التلميذ حتى للبنا الذي افسد دين محمد صلى الله عليه وسلم انت وجموعته فكتب في صحيفه اسمها سيدتي قبل واحد كان بيصلي معايا قبل كم سنه كده سنتين تقريبا وموجوده صايبه ثانيه يا الله محرره جالسه مع التراب واح تصوره ومعاها كده وبيضحك وساله طبعا قال له يا دكتور بعض الناس ذهبنا ذات ما دار ديس ابن عقبه بعض الناس يرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا الحديث صحيح لا لا ما هو حديث انا باتكلم انما النذره الاولى لك والثانيه عليه هذا صحيح يقولوا الجوازه الوهابيه دي صحيح لا الحمد ما هذا الحديث صحيح ولكن النذره الاولى ممكن ان تكون ساعه والتانيا تخنيج عليكم السيده مش بيدير يا ناس لا الاحكام الاسلاميه الكلام ده بيجي على اساس ان النزله الاولى ساعه يعني دعائله لما اتصلوا بدرمان لنساعه توصلهم بدرمان ساعه لا كيفها طب في خطر ولذلك الشيء يعني يعني دي مجموعه فاشله فاشله والحرب وما تنتصر دين من شعب يطلقك ما تنتصر دين من اكل كل بلد دين على نهج اللي بعث لهم ممكن يكذب الدين نحن وينبغي وهكذا ونموت من اجل هذا الدين والدين ما عارفه كذاب ثاني مجرم كذاب دخلو نجي ناخذ من ابوك الشيخ هذا الضياع دين في البلد دي المتصوفه كمنهج منحرف في العقيده والسلوك ومجموعه حسن النابلسي ستاخذنا اس النابلسي الصوف القديم والله صح مرورا بعبد المحفوظ والدائم الصوف الجديد المعاصر ان الطريقه 700 وانا بتكلم بكتب انت فاهم كلامي يعني كتب ومراجع بتاعتهم هم لا ينكرونها لان هذا ما يحتكروه والمشرع على حساب الاسلام يقول النابلسي في ديوانه وهو يلاجي الله سبحانه وتعالى ويلفي الله عز وجل ويعترض على الامر لا في حاله عالم وده دين صوفيه كده يخالف الله ويخالف النبي عليه الصلاه والسلام ويلفوا دور قال الهي يا بيعاد يا خير تاع صوفي صوفي د الدين ما جدع التصوف الهي ليس للعشاق ذنب فانك به تبل العاشقين فتخلق كل بوجه جميل وتخلق كل بطرق كحيل وبه تسبي عقول الناظرين وتامرنا بغض الطرب عنه إلهي كأنك ما خلقت لنا عيونا إلهي إنك جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يأشقونه نقول ده كفر يقول لك لا شطح شطح يا مشرم كفر لأنه يقول بيغالب يا الله والله بيغالب على عمر الله حتى وجل بيقول له إلهي لا ليس للعشاق يزمه يا الله هل بيتحاببوا دين وبعهل ليها كده أرسم ليه أرسم ليه ما أرسم إلهي ليس للعشاق ذنبٌ ذي بيقول لي الله بانك به تبني العشاقين الحب دخلت ويتسك مش هو البرنامج بيقول الحب انا ما بديته قديم زمان الصحابه لا خلوا الله لا خلوا النبي عليه الصلاه والسلام ده الصحابه وكل كذب انت فاهم ويضبط دعج الله إلهي ليس للعشاق ذنبٌ فإنك به تبني العشاقين بيقول لي الله فتخلقه كل ذي وجه جميل يقول لي الله اتخلكت ملامح حلوه وش جميل وتخلق اي اضاء كل ذي طرف كهيم ملامح عيونهم كاحله سودا وبه تذبيع عقول الناظرين تجننني ما قاعد تذبح جننني حبيبي جننني جننت واره جننت ودي اجي انا انا انا مسرع وبه تذبيع عقول الناظرين ويقول يا الله وتامرون ابغى تطفى عني يا الله طاعت أنت خلقتهم وخلقتنا وخلقت الحب سيد تقول ماذا دعين لهم وخلقت العيون محرام عناك محرام عناك أحرام عناك تعبرنا من أبد الطرق عنهم إلهي كأنك ما خلقت لنا عيونه إلهي إنك جميل تحب الجمال فكيف عباده هذا كفر يا إذا قلت ما كفر فعيدا عشانك سينا لهم كفر في كتاب آخر ده بتاع جماعة السمانية في سمانية في البندل الكوم بتاع نورساي ما غير يت الكتب دي انت الكتب دي تريم من السوق نشروها 100 اشتروها بقرش لافات بعنا حاجه وما ناكلنه لانه عليه رقميه ده ومصرحت من الحكومه في قانون المصنفات الادبيه حقه ما ناكله عشان كده دول بنحرم من تاييم زفه يعني لو مشيت معايا لقدام بتخسر لانه ابوك الشيخ مصري والحكومه شاهده انه كده كلام الشيخ كما يقولوا كله في ابو الشيخ وكذب لا ما كذبتها أبوك الشيخ القذب أنا نجلت ليك الكذب بتاعه بتكلم بكذاب إثنى النصرة العلمية لأصحاب كتر وصفية تعليم حبد المحمود نور الدائم ده جبته في طابت وبعدين كلامنا ده ما في وساعة ده اسمه نقب هو أقول لي دي غيبة دي غيبة جاية غيبة وهذا هي غيبة لكن من الغيبة الجاية في حكام الغيبة ده بيقول ودخل الشبل الشبل الشبل ده صوف قديم والله صاحي من جماعه جدار الصوفيه القدام بيرموا صوفيه على الجناح الجناح صوف قديم بسموسه يا طيبه وفي بيته وكانت زوجته تجلس بالقرب منهم الشبل دخل كيف انا ما عارف لا دق الباب لا قال اوفي لا قالوا أو جتوش دخل دخل الشبل وزعزع صاحب الجوناد ودخل الشيبلي على الجوناد وكانت زوجته زوجة الجوناد قاعده جنبه طبعا في بيته جوه في الخنقه واه نفس لبسها النوم حض لما رات الشيبلي الشيبلي بسالها غطت راسها انا لو في المحل ده دا... بمحل الجوناد بقوم بكسط الشيبلي بنيه اكسر سنوه ولا بتخش تاخد يا اخي ده بحد الس حوالي خشيت كف مش كده على كل حال هو ا جنا ما بشطش الشبل بنيان صحيح ثانيا مرتو لما الشبل دخل غطت راسها في المحل ده انا لو مرتها غطت راسه اقول لها جزاك الله خير يا بنت برصان لكن تخيل لما غطت راسها لما دخل الجوراج الجوراج لما دخل الشبل جوا قال لي ما غطيتي راسك انت غطيتي راسك بحلكه ما كنتي كفه كويس غطله الشبل الشبل ما جابو قال له انه في حاله سكر اتوعج بلسانها لغرقان لا عارفك انت حطب لا عارف بخمارها لا عارف تجير اككي باككي انت بان كلامي صفر فين هذا المضاع اذا قلنا ان هذا يمثل الكفن يقول لك لا دي سفاهات سفاهات يا مجرمون قالوا عوض بنا هالكربط وبدا وضل له يبقى ان السمع والبصر والبوادة نثلي مواسط الحديث كل لا يذكر عنه مسؤول اقول قول هذا واستقر لي ولقوم فسترني من كل ذنب انه الغفور الرحيم